السموات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفّر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عيدا الله فوزا عظيما أَن يُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضَرْعًا إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ ذَٰلِكَ إِغْرَاءُ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 فمن كفّ فإنما ينكث على نفسه، وَمَنْ أُوفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُأْتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينبعون قالبرغسول والمؤمنون إلى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنوا ظن السوء وكنتم قوما ضالين فمن لم يؤمن بالله ورسوله فإن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 اِنَّ ٱللَّهَ يُسَكِّنُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱتَّقْوَانَ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين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 ومَثَلُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْمُفْسِدُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ نُفِرَةً a do